جوال تذكر. جوال تذكر ومما أضعف الغيرة وأمات الغيرة السفر إلى الخارج فيرى الرجل أشياء وترى المرأة أشياء ويرى الأطفال أشياء فينقلون هذه الأمراض إلى مجتمعنا دور البرامج والتمثيليات في تصوير الرجل الغيور على أنه محل للتندر والضحك والشمئزاز يأتون يصورون رجلا غيورا قد ذهب بزوجته إلى البحر أو إلى البر ثم يأتي ويضع رواقا في مكان ليس فيه أحد ثم يأتي بمنظار لينظر من بعيد هل يوجد أحد هنا أو هناك فيضحك الناس منه هذه برامج أيها الإخوان مقصودة ومدروسة ولم تأتي عفوية وإنما جاءت أيها الإخوان بدراسة ومكر ودهاء من أجل إفساد بناتكم ومحارمكم وأعراضكم من أجل أن يصور الغيور على أنه درويش من الدراوشة ومن اسباب ضعف هذه الغيره ما الفه الناس من مظاهر العري والتكشف والانحلال عبر ما يشاهدونه في المجلات والقنوات والانترنت والاسواق وفي اسفارهم وحلهم وترحالهم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فروجهم ذلك لهم إن الله خبير إن بما يصنعون هذا ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان زار بلدة في اليمن يقال لها ظفار يصفها في ذلك الحين قديما يقول أهلها عرب وزيهم زي العرب وفيهم صلاح مع شراسة في خلقهم وتعصب لفت نظره شيء عبر عنه بقوله وفيهم قلة غيره كانهم اكتسبوها بالعادة وذلك أنه في كل ليلة تخرج نسائهم إلى ظاهر مدينتهم ويسامرون الرجال الذين لا حرمت بينهم ويلاعبنهم ويجالسنهم إلى أن يذهب أكثر الليل فيقبل الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا هي تلاعب آخر وتحادثه فيعرض عنها ويمضي إلى امرأة غيره فيجالسها كما فعل بزوجته يقول اجتمعت بكثير منهم وجلست مع أحد فضلائهم وذكرت له ذلك فقال هذا صحيح لكننا قد ألفناه واعتدنا عليه وهذا هو الشاهد يقول فلا نستطيع أن نغير ذلك ما عاد يحرك ذلك ساكنا فيهم ومن أسباب ضعف هذه الغيرة ضعف الإيمان واتباع الهوى ومنها الجهل بعظم الإثم وخطورة الدياثة وتضيع المسؤوليه وأنه لا يدخل جنة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما صنعتكم نار الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يحصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر